يلا يا اطفال سمعونا ايش عندكم من قصيده <تصفيق> بدعوا زهرا وتاريل الرجى الشجرا نعقدها الليله السهره ونازمها الليل بدعوا والنجوم تصفى انوار شاركنا حب حامل جاه وحبا نقول الاشعار والصفق لها الاقمار والصفق لها الاقمار يا ليل توكف من كلام لا دولنا ya yar allah la tuuna ya العاد يمنا تهني وبلبل الدوح يغني بالشوب كفوفه محني ويدو للمغنى فني ورموش عما اوتاق قيصر صار الانقار يغرف من ماي الانهار ويكحل بها الأنظار ويكحل بها الانظار يا سلام ودق قلب الكلا لحن يقوله <تصفيق> يا نا يا رب يا نا تعلمنا شلون الحب يجري بدمنا بكتاب الله اقسمنا مدعي الوالدنا وامه علمنا يروح النار كل من ما يهوى الاطهار وعرفنا زين نختار من بعد الهادي المختار من بعد الهادي <تصفيق> ndio ndio kwa furaha na tunayulia laa